تسطرها لنار احنا تمالينا غباء اسفين ونقصوا كنت ومصلحة وينفاء وبقينا لي بنحيط لقطعي الأرزاء الرزق مش على حق الرزق على الخلاق لا دارة فاين ولا احترام لك فيه عامل اخوك وحبيب مايحب لكش الخير ناس وشها مكشوف ناويين يعطوا ايديك والنعمة لما تزيد يستكتروها علي والخل تشوف تخير ممنوع من الأسواق قلني عاملنا بحور يا عمو بالاستهزاء استهارينا رب احمدني ذهني غبا بني هو حال والناس علومهم فين وحياتي مو النبي يلا اللي يفرح يسكت اللي بحب النبي يسكت وحياتي الغالي لا وحياتي الغالي لا واقف والبحب انه بيصدق لحرصان الليل وارت <تصفيق> وارت يا ابو زياد يا دنيا وحالها مو والناس قلوبهم فيك واللي عايشه انضي تايه ما بين خاينين والعمر مش معلوم ولا مين يوصلني منه <تصفيق> غيره ونيله كبيره والناس مش على فيش لحد ما على حمدي بقى مظبوط ورخص وبقسوا قلت اصل والعشره صاحب الشط علي في دين بسيط ها ين ملي هالارض حيقسموك نصين افهم شراقي هون يطلع جدع وامين بس اعرفه كل اكذب وعصل اكذب عالم صاحب الشط علي في دين بسيط وعيون مليها الأرض حيقسموك مصير أفهم راجل الحر يطلع جدا وأمير وإزاي هاتضر بس تكمل المأسير بالناس ولا التعبير وما زرعتي أنا أقولك المحصول ومهما تمشي من يمشي بشمال على طول والنعمة لازم يوم من وشه حتزور نبيا حمدوش ردنا حيروحوا من نوفين وتلاقي واحد حلو وسط كتير وحشين عالم صاحب الشر هنف ايدك بصين ايه ما بين خاينين والعمر مش معلوم طال مين يوصل في ايد المجيره وليله كبيره والناس مش سالكين الضربه في المليان وادي الحسن متلوون والطيب الغلبان واحد ما بين مليون ولا فيش لحد امان على حد بقى مضمون رخص وراقص وقله والعشره